ذلك مما أوعى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم أَفَتَأْسَفُونَ رَبَّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَنَقَصَّرْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش تبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عنوا كبيرا تذبح له السماوات السبع وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه لتسبيحه إنه كان حليما غفورا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 إذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أَمْ يُرِيدُونَ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوتون خلقا جديدا